مدافعكم اعيرونا مدافعكم ليوم لا مدامعكم اعيرونا مدافعكم ليوم لا مدامعكم اعيرونا وضلوا في مواقعكم بني الاسلام ما زالت مواجعنا مواجعكم مصارعنا مصارعكم اذا ما اغرقت الطوفان شارعنا سيغرق منه بحار القطب اليست كذلك بني الاسلام ما زالت مواجعنا مواجعكم مصارعنا مصارعكم اذا ما اغرق الطوفان شارعنا سيغرق منه شارعكم اbraتنا اخوة في الدين اعتنا اخوة في الدين قد كنا وما زلنا فهل هنتم وهل هن اعتنا اخوة في الدين قد كنا وما زلنا فهل هنتم وهل هن ايؤذبكم اذا ضعنا ايؤذبكم اذا ضعنا ايسعدكم اذا جعنا وما معنا بأن قلوبكم معنا؟ ألسنا يابا للإسلام إخوتكم؟ ألسنا يابا للإسلام إخوتكم؟ أليس مظلمة التوحيد تجمعنا؟ أعيرون مدافعكم؟ أليس مظلمة التوحيد تجمعنا؟ أعيرون مدافعكم؟ أعيرون؟ أعيرون ولو شبرا نمر عليه للأقصى؟ أعيرون ولو شبرا نمر عليه للأقصى؟ أتنتظرون أن يمحى أتنتظرون أن يمحى وجود المسجد الأقصى وأن نمحى أعيرونا وخلوا الشجب أعيرونا مدافعكم وخلوا الشجب والتحيو فإن الشجب والرتحاء أخي الله أخبرني متى تغضب أخي الله أخبرني متى تغضب إذا انتهكت محارمنا قد انتهكت أخي الله اخبرنا متى تغضب اذا ذهتت محاربنا قد ذهتت. اذا نسفت معاربنا لقد نسفت. اذا قتلت شعامتنا لقد قتلت. اذا ذهتت سرامتنا لقد ذهتت. اذا هدمت مساجدنا لقد هدمت. وظن قدسنا تغضب ولم تغضب. فاخبرني متى تغضب. اذا لله للحرمات للاسلام. إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب فأخبرني متى تغضب رأيت ضراءة الأبطال في الشاشات كيف يهزها الغضب وربات الخضور رأيتها في الدم تغضب رأيت الزواري الأقصى فالأبطال تنتحق وتهتف حولك الأعراب في صنفه وتجلس أن تترتقب متى تغضب رأيت ثواري الأطفال كالأطفال تنتحب وتهتف حولك الأعراض في صنف وتجلس أن تترقب ألم تنظر إلى الأطفال ألم تنظر إلى الأطفال في الأطفال عمالقة قد انتقض أطلعب قفلة العامين غاضبة وصناح القوار اليوم نغضب ولا نهض ألم يهجب منظر طفلة ملأت مواضع جسمها مثقر ولا ابكأت ولا ابكأت ذات الطفل فيها لعن بظهر ابيه يتكر فمرعه استغافته، ولا, ولا اكترث ولا شعر فخر لوجهه ميتا وخر ابوه يحتضر رعيت هناك في جينين رعيت هناك في جينين احوالا رعيت الدم شلالا رأيت مدافعكم ليوم لا مدامعكم أعيرونا مدافعكم ليوم لا مدامعكم قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية